بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرتول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليرفط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فَتَثبِتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُنْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا وَهَوَى رَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئن زبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فَقَدْ بَغَضَ ابْغَضٌ مِنْ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ الله كَمِيعٌ عَلِيم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفك وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فأن الله مع المؤمنين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 فَسَتَكُونُ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَكِنْ إِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَجَفَتْ مِنْ الطَّيْرَاتِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذن قضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتنوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإلى كُتَّل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقلنا مثل هذا لو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أتاطير الأولي وإذا قالوا اللهم إن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 لِيُمِزَّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطيب وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَاضِعَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْصُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَعْتَهُوا يُغْطَرُّ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ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 فأن لله خمسه وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الحرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 إذ يريكهم الله في ملامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبسوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تخبنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخبن من قوم خيامة فانذر على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعزوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموا لهم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 وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْذُلَكَ فَإِنَّ حَبِكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَنزَلَكَ مِنْ سَمَاءٍ فَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَالَّذِي أَنزَلَ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ في نُحْيِي وَبِهِ نُمِيتُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ذَكَرًا وَأُنثَىٰ إِنَّهُ عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن استبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون طابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة طابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الطابرين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 فَكُلُوا مِمَّا غَلِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّخُذُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ مَنْ فِي أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْأَسْرَأِيْعِ عَلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ في قلوبكم خَيْرًا لَّكُمْ وَأَطْيَبَ تَأْثِيرًا ۚ إِنْ يُرِدْ ٱللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا يَفْقِهْكُمْ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِيبَةً ۖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ من قَبْلُ فأمكن مِنْهُمْ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونطروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم